وَأَزْوَاجُهُ أُمْمَهَتُهُمْ وَأُلُوَّ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَّ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَتَفَعَلُ إلَى أَوْلِيَاء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 ثقًا غليظًا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابًا أليمًا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء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 ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا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 وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْكُولًا قُل لِي يَفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَأْتُمْ أَتْعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصُمُكُم مِنَ اللَّهِ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 وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ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 مَنْ قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ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 وما زادهم إلا إيمانا وتسليما